إن الله مع الذين استقوا الذين أمروا بالإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نشكره ولا نكفره. ونخلع من يعاديه ويفجره اللهم قد تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وجل جلالك وعز سلطانك وبر قسمك وحق على أعدائك وعدك ووعيدك فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الخلق قدوتك وفي الكون سطوتك وفي الشرائع حكمتك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 وانت الباطن فليس دونك شيء وانت على كل شيء قدير وبالاجابه جدير انت مولانا نعم المولى ونعم النصير وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي غفار السهاك فما خاب يا رب من املك ان سلاطين الارض قد اغلقوا الابواب. ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح يا من اجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من احال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من امرت الحوت يلفظ يونس وسترته بالشجيرة ليقطيني يا رب انا مثله في ضعفه فارحم عبادا كلهم زنوني السنتنا صبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لي سواك فأنت ترانا ولا نراك. فلا نعبد الا اياك. يا كريما الكرماء بخلاء عند جودك. ويا قويا الاقوياء مهازيل في قيودك. ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك. لك الحمد بالاسلام. ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالتوحيد ولك الحمد بالقرآن صرفت لعبادك الآيات ونوعت لهم الدلالات وتعرفت عليهم بأنواع التعريفات أرض وسماوات مطر ونبات جمع وأشتات أباء وأمهات وبحار ساجرات وجبال راسيات وأجرام في الوجود ثابتات فسبحان الله الذي خلق جميع المخلوقات يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن اللهجات على اختلاف الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعوة الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا أنين التائبين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله انزل الله عز وجل القرآن حياة للقلوب وطمأنينة للنفوس وان تسير هذه الاقدام بخطى ثابته الى الله جل وعلا كتاب أنزله الله عز وجل وجعله آخر كتاب ينزل على خير رسول أرسل ففي هذا الكتاب وهو القرآن خبر من كان قبلنا وحكم ما شجر بيننا هو القول الفصل ليس بالهل هذا الكتاب هو القرآن الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام اخر الكتب السماوية على اخر الرسل الى البشرية ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله عز وجل ذكر ان القران مثاني وانه ياتي بالشيء وضده اذا ذكر الله تعالى المؤمن ذكر الله تعالى الكافر اذا ذكر احوال اهل الايمان ذكر الله تعالى احوال اهل الكفر والعصيان اذا ذكر الله تعالى حال اهل الجنه ذكر الله تعالى حال اهل النار قال الله عز وجل متشابه مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد مثاني وهذا القرآن واحبة الكرام فيه سعادة وفيه ارتياح وفيه سكينة وفيه رحمة ما اوغلت الصدور و وابتعدت القلوب عن بعضها البعض بالتشاحن والتباغض الا عندما ابتعدت عن كلام ربها سبحانه وتعالى لذلك احب ان اقف مع ايه عظيمه او ايتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وقفه تدبر وتامل نسال الله عز وجل ان يرحمنا بالقران وأن يلزقنا الله عز وجل فهم كتابه سبحانه وتعالى وهذه الآية سبب اختياري لها ما نراه أحبة الكرام في الأمة وهي تستقبل عام جديد من الناس من يستقبل هذا العام بخطط دنيوية ومنهم من يستقبل بداية هذا العام بخطط اخرويه وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها اختلفت وجهات النظر تبعا لاختلاف الاهداف وتبعا لاختلاف المناهج التي يعتقدها كثير من الناس مخالفين فيها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع بداية هذا العام نحب ان نزرع الامل قلوب من امن بالله عز وجل ونريد وعيدا وتحذيرا وتهديدا لكل من تنكب صراط الله المستقيم قال الله عز وجل في الاية السادسة بعد العشرين من سورة يونس للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك أصحاب النار هم فيها خاردون ثم بيّد الله تعالى وحال المؤمنين يوم القيامه وحال الذين اشركوا بالله عز وجل وتنكبوا صراط الله المستقيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون للذين احسنوا الحسنى وزيادة وعد من الله عز وجل ولا يخلف الله تعالى وعده لذلك عليك يا عبد الله ان تثق بموعود الله سبحانه وتعالى من وعده الله عز وجل فان وعد الله تعالى محقق لا يخلف الله الميعاد كما اخبر الله تعالى عن نفسه وقال الله عز وجل مخاطبا العباد جميعا يا ايها الناس يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يخبر الله عز وجل حال المحسنين يوم القيامه نسال الله تعالى ان يجعلنا من هؤلاء للذين احسنوا الحسنى وزياده وجاءت هذه الايه بعد ان ذم الله تعالى الدنيا وبين انها الى زوال وانها الى انقطاع هي دار من لا دار له وهي مال من لا مال له ولها يعمل من لا عقل له انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها اي تيقن اصحابها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تعن بالامس كذلك نفصل الايات يتفكرون? قال الله تعالى بعدها. والله يدعو الى دار السلام. بعد ان ذم الله تعالى الدنيا. رغب الله تعالى في الاخره والله يدعو الى دار السلام. دار السلام لا حزن فيها. لا نصب فيها ولا تعب فيها ولا مرض فيها لا نزاع فيها لا خصومات فيها وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها رصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها رصب ولا يمسنا فيها لغوب اسال الله تعالى ان يجمعنا جميعا هنالك حبه الكرام قال الله عز وجل بعد ان زهد في الدنيا ولذاتها ومتاعها ورغب في الاخره ودعا اليها دار السلام هي الجنه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يشاء يختص برحمته من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون فالمشيئه له اولا واخرا ليس كما يزعم ائمه الضلال في بلادنا ان لغير الله تعالى مشيئه هي فوق مشيئه الله كما قال قائلهم اذا شئتم شاء الاله وانكم تشاؤون ما قد شاء لله دركم كذب والله كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كذبا فالامر لله من قبل ومن بعد وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته بعد أن ذكر الله تعالى هذه المسائل من تزهيد في الدنيا ومن ترغيب في الآخرة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الله تعالى بعدها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا قال السعدي عليه رحمة الله في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال الذين أحسنوا الذين أحسنوا في عبادة الله أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا إلى خلق الله عز وجل من انواع الإحسان الاحسان القولي والاحسان الفعلي والاحسان البدني هؤلاء هم الذين احسنوا للذين احسنوا نحب ان نعرفها ما هي الأمور التي يجب علينا أن نحسن فيها حتى يحسن الله تعالى إلينا وقال جزاء الاحسان إلا الاحسان بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم للذين أحسنوا قال احسن في عبادة الله العبادة لله عز وجل خالصة ليس لأحد فيها نزاع وليس مع الله تعالى فيها شريك فيخرج من هذه الآية كل الذين اشركوا في عبادة الله عز وجل من الذين تعبدوا الله عز وجل بالآراء وبالآهواء وبالعمزجة نعم ربهم. ولكن لهم مع الله تعالى معبودات اخرى. ولكن حال المؤمن عبادته لربه وحده. لا شريك له. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. دينا قيما بلة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله العالمين العربين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان تكون العبادة لله عز وجل خالصه وهذا امر الله عز وجل. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله قل الله مخلصا له ديني. تعبدوا ما شئتم. هكذا يوضح ربنا سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بعد ان قال الله تعالى لله رب العالمين. وهي كافية وضح الله تعالى في الآية التي بعدها حتى لا يحدث الخلط وحتى لا يحدث النزاع قال لله رب العالمين لا الشريكة ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا مرثلا ولو كان ملكا من الملائكة اوليا من الاولياء لا يقبل الله تعالى في ذلك معه احدا ابدا ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون لذلك أن عندما تحدث الله تعالى عن الجنه قال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهلها قال الله عز وجل افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان اعتدنا جهنم وللكافرين نزلا. قل هل نبعكم بالاخسرين اعمالا الذين ضرر سعيهم في الحياة الدنيا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا.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 على انه قد قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه احدا من اشرك في عبادة الله احد هذا لا يرجو لقاء الله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ما النار بما كانوا يكسبون الاحسان في عبادة الله عز وجل اذا سألت فسال الله واذا استعمت فاستعم بالله واذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا العبادة تكون خالصة لله وبهذا امر الله قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كنافا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمه الدين خالص عباده الله وحده لا شريك له عليك يا عبد الله اذا اردت ان تنضم الى اللواء الذين ساروا تحت هذه الآية أن تحسن في عبادة الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الإحسان في عبادة الله ثم بعد ذلك الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى ان الذي يستقرء نصوص القران والسنه التي يبشر الله تعالى فيها العباد على دخول الجنه يجد ان دخول الجنه بعد توحيد الله تعالى بالنفع المتعدي وبالاحسان الى الاخرين فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امراه عابده تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار وسير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه تفعل الواجبات وليس لها من كثير عمل صالح ولكنها تحسن الى جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنه وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث ال الذي هو في صحيح الجامع على الصلاة والسلام ولا انا امشي مع اخي المسلم في حاجته حتى اثبتاه له خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا انظروا الى النفع المتعدي من لا انا امشي مع اخي المسلم في حاجته حتى اثبتاه له خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا الاحسان الى الخلق انظروا احبه الكرام الى جريمة الزنا وانظروا الى الذين يصرون على ارتيادها واعتيادها كيف عاقبهم الله عز وجل امرأة بغي من بغايا بني اسرائيل احسنت الى كلب نزعت موقها وسقت الكلب وشكرت الله فغفر الله تعالى لها احسان الى كلب سبب في دخول الجنة وإحسان الى وإساءة الى قطة صغيرة ادخلت المرأة النار عزبت امرأة في هرة حبستها لا اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض دخلت فيها النار لانها عزبتها واساءت اليها ولا يقبل الله تعالى الاساءه لا في عبادته ولا الاساءه الى خلقه وامراه احسنت الى كلب فغفر الله تعالى لها لماذا لان الله تعالى يحب المحسنين اصر الله عز وجل أن يجعلنا, ان يجعلنا جميعا من المحسنين الاحسان الى خلق الله تعالى وتقديم الخير وبذل المعروف الاحسان الى خلق الله تعالى قال السعدي علي رحمه الله منه احسان قولي ببذل النصيحه وبالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وقول للناس حسنى ان تكفر رسالتك عن اعراض المسلمين وعن عوراتهم نعم والله هذا من الاحسان اليهم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقه وعن الانفاق وبينها ووضعها فقال على اصحابي عليه رضوان الله ان لم اجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك ولسانك عن الناس فهي صدقه تتصدق بها على نفسك قول للناس حسنا. القول الحسن والكلام الجميل والتبسم في وجه الاخرين وبذل الندى والمعروف هذا من الاحسان الذي يحبه ربنا. الاحسان القولي. احسن في الكلام. ان لم يكن لديك كلام حسن. عليك ان تصوت. ان كان يعجبك السكوت. ان كان يعجبك السكوت. فانه قد كان يعجب قبلك الاخيار. ولان ندمت على سكوتك مرة. فلقد ندمت على الكلام مرارا. ان السكوت سلامة. ولا ربما جلب الكلام عداوه وضرارا واذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك عداوه وتبارا وان الرجل يلقي بالكلمه في سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم وسبعين خريفا عليك اذا اردت ان تتكلم ان تتكلم بالمعروف والا عليك ان تلزم الصمت فمن صمت نجا نعم من صمت نجا ومن ادب لسانه قوم قلبه كما قال السلف عليهم رحمة الله تعالى لذلك ان كنت اذا اردت ان تحي سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرين فكلك عورات وللناس السنين وعينك ان ابدد اليك مع فدعها وقل يا عين للناس اعيني وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسني هذا هو الاحسان الذي بموجبه يدخل العبد في هذه الايه العظيمة للذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة نسأل الله تعالى الجنة وما يقربنا اليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل احسان قولي باللسان احسان فعلي. ان يكون فعلك فيه الاحسان. تتراضى عن اهل الاخرين. تلتمس المعاذير لخلق الله تعالى. انظروا الى نملة. نملة. تلتمس المعاذير. وكثير من الناس يتصيدون الاخطاء. ويتربصون بالعباد الدوائر. ليعلم اولئك ان الله كان بما يعملون محيطا نملة. قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجروده وهم لا يشعرون نمله تلتمس العذره فكيف بك يا عبد الله لا تلتمس يا اخي كالعذر فالتماس العذر هو من دين الله عز وجل وبما امر به النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان الى خلق الله عز وجل بان تتغاضى عن الحفوات وان تتجاوز عن الذلات وان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تقوم اعوجاج الامه ما استطعت الى ذلك سبيلا. هذا من الاحسان الذي امر الله تعالى به. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبموجبه يدخل الانسان جنة الله تعالى. اصل الله عز وجل ان يجعلنا من المحسنين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على وحدانيته جل وعلا لو كان معه الهه كما يقولون اذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليبا غفورا الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم البعث والدين للذين احسنوا الحسنى وزيادة الذين احسنوا في عبادة الله والذين احسنوا الى خلق الله ان كان احسانا بالقول او احسانا بالفعل او احسان بالبدن هؤلاء يحبهم الله وبمحبة الله تعالى وعده الله عز وجل موعودا عظيما ألا وهو الجنة فقال الله تعالى الذين احسنوا الحسنى قال العلماء في تفسير هذه الآية قالوا الحسنى هي الجنة كما ذكر ذلك القرطبي علي رحمة الله والإمام السعدي وابن جرير الطبري رحمة الله تعالى على الجميع وزيادة قيل ان الزيادة هي النظر الى وجه الله عز وجل نسال الله تعالى المزيد من فضله الذين احسنوا الحسنة وزياده الذين احسنوا في عباده ربهم واحسنوا الى الخلق والجيران والاخوان والخلان والازواج والابناء وغيرهم من خلق الله عز وجل حتى الاحسان يشمل الكائنات وحتى الاحسان يشمل الاشجار نعم وحتى الاحسان يشمل الارض والمواد كما دل على ذلك كما دلت النصوص من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان مفهومه واسع لا يسع المقام له ولكن عموم الاحسان الذين احسنوا في هذه الامور للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسنى هي الجنه اولا الذين احسنوا في عباده الله وفي توجههم الى الله جل وعلا كان لهم الجزاء الجنه واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من هؤلاء واقبل بعضهم على بعض يتساءلون انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم هرسهم الله تعالى الجنة لانهم عملوا وخافوا ان لا يتقبل منهم ولانهم دعوا الله وحده ولم يدعوا معه غيرا انا كنا من قبل ندعوه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 ماذا كانت النتيجة فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متخين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة حتى قال الله تعالى لهم والايات من سورة الانسان قال الله تعالى ان هذا لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا كان لكم جزاءا على احسانكم للخلق على اطعامكم الطعام وعلى مخافتكم من الله جل وعلا احسنوا يا عباد الله ان الله يحب المحسنين الذين احسنوا الحسنى وزياده ايها الناس امشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام للذين احسنوا الحسنى وزياده اما زياده احبه الكرام يفسرها ما رواه صهيب رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث في صحيح مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهلها عندما يدخلون الجنه اكلوا من ثبارها وشربوا من انهارها وتمتعوا بحورها نادى مناد ان يا اهل الجنة ان لكم الله تعالى موعد يريد ان ينجزكم فيقول اهل الجنة وماذا يريد ان يعطينا ربنا? الم تبيض وجوهنا? الم تجرنا من النار? الم تدخلنا الجنة? قال فيكشف الحجاب فينظرون الى الله تعالى فما تمتع اهل الجنه وما نالوا شيئا فيها اعظم من رؤيه الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره هكذا اخبر الله عز وجل للذين احسنوا الحسن وزياده قيل ان الزياده هي النظر الى وجه الله الرحمن فاذا كان العبد استمتع بنظرة محبوبه في الدنيا فكيف بالاخره النظر الى الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادة, وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل لانهم فعلوا الطاعات قال الحسن عليه رحمة الله ان للحسن نورا في القلب وضياء في الوجه وساعة في الرزق هكذا يبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان وقال أحد السلف إني لا الله تعالى فأجد ذلك على خلق دابتي وزوجتي قال الله عز وجل لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لا يرهقها قتر ولا يعتريها تعب وجوه يومئذ مسرى باحكة مستفسرة. قال الله عز وجل في ذلك قرآن كثير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع. هكذا بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال الله عز وجل لا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خاردون. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل هذه الايه فضل من الله تعالى ونعمه وتكرم علينا احب الكرام ان نحسن في عباده ربنا وان نحسن الى خلق الله عز وجل وان نتعاون فيما بيننا وان نتالف حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا للذين احسنوا الحسن وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اشارات حول هذه الايه العظيمه وما اخفي وما لم يذكر الكثير الا ان المنبر لا يتسع وما ذكر فيه كفايه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اثرنا ولا تؤثر علينا فرج اللهم ربي كربنا يا مفرج الكرب عن ايوب اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف ويعقوب اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف اجمعنا في الاخره مستقر الرحمه ودار التشريف اخواننا على السر المتقابلين اللهم اهدنا في من هديت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 وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يزل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نسالك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الاعداء يا رب الارض والسماء اللهم انا نعوذ بك من حياه على غرور ومن ميته على غفله ومن منقلب الى حسره فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط اقدامنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اجالنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم انا نسالك الميته الحسنه وحسن الخاتمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واحب لنا بلدا كرحمة رحمه انك انت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر امواتنا الله واموات المسلمين اجمعين وسع وسعى أهل القبور قبورهم اجعل القرآن أنيسهم والعمل الصالح جليسهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم لنا بالباقيات الصالحات يا عمالنا وصلى اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد واقم الصلاة